الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين.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 جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبل وهم لنبل وهم أيهم أحسن عملات وإن لجعلون ما عليها صعيدا جرزا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 وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا فَضَرَبَنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لبثوا أَمَدًا nepnun qussu alayka نَبَأَهُم bil hake inhum آمَنُوا amanu bi rabbihim wazidnahum hudat warabtana ala qulubihim idqamu fakalu al قد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا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 وَيُهَيِّئَ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَاقًا وَتَرَشَّلْ سَإِذَا طَلَعَ التَّزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِن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 ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم بسط ذراعيه بالغصيد، لو انطلعت عليهم لوليت منهم فرار ولم لئت منهم رعبا. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما او بعض يوم قال ربكم أَعْلَمُ بما لبثتم فَبَعْثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِنْ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 عبد الله حط وان الساعه لا ريب فيها اذ يتنازعون بينهم امرهم فقالوا بنو عليهم بنينا ربهم اعلم بهم قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم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 بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِفِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيِهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي Nmillä ja oman johd poured nytấy ja minä yks maiorinötä. favourto cikket t elasin.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 من دونه من وَلَا ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته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 ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن هم سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ Aulaihka lahu jennaatu adnin Tajri minn tachtihan al-anhear Aulaihka lahu jennaatu adnin Tajri minn tachtihan al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 شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر من كمالا أنا أكثر من كمالا وأعز نفرا ودخل جن Teho, ja hän on väärässä. Hän sanoi: "Miksi luulen, että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 نطفه ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا لا إذ دخلت جن Kulit maa shāā allāh illa billāh in tārani anā aqal mīn kā khairan تك ويرسل عليها حسبانا ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا او يصبح ماؤها ذرا فلن تستطيع له طلبا واحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما فق فيها وهي خاوية, وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينظر تصرونه من دون الله، وما كان منتصرات، هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثواب وخير عقبة، وضرب لهم مثلا الحياة الدنيا كما إن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 وترى الارض بارزه وحشرناهم وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم اولا مره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 ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم, فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبطا ورأى المجرمون النار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 وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا إلا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَمَتْ يَدًا إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّتًا أَيْ يَفْقَهُ وَفِي 12. 13. 14. ila 16. 17. 18. 19. 20. 20. 21. 22. 23. 23. 24. 24. 25. 25. ويجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم